بسم الله الرحمن الرحيم والطوء وكتاب مستوء في رق منشوء والبيت المعمور والسقط المرفوع والبحر إن عذاب ربك مَا ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتزير الغبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفتحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوا ها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم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 أم بما كنتم تعملون متقين على صور مصفوفة وزوجناهم وذوجناهم وذوجناهم عين والذين آمنوا واتبعتهم طريقتهم بإيمان الحقن بهم الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم شيء كل امرهم بما فتب رهين وامددناهم ولحم مما يشتهون يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسَلَّةٍ لَّهُمْ فِيهَا وَلَكُم تَفْيِئُونَ وَيَقُولُ عَلَيْهِمُ الْغَيْمُ مَا لَهُم تَأْنُّهُمْ رُؤُبٌ مَّبْنُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَقَالُوا إِنِّي نا كنا قبل في أهمنا مستدين فمن نوه علينا وقانا عذاب السموم إن من قبل ندعو إنه هو البر وحيم. فَإِذَا كُنْتَ مَا أَمْكَنَ رَبِّكَ بِكَامِنٌ وَلَا مجنون أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتْرَفُ بِهِ وَإِبْلَمَنُونَ قُلْتُ رَبُّ صُوفًا مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَقِّ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طارون أم يقولون تقول بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين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 تمعون في فليتم تمعهم مبين أم له البنات ولكم البنون أم أجرا فهم من مغرم فَهُمْ and أَمْ يُرِيدُونَ per فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَفِيدُونَ أَمْ لَهُمْ cream. غَيْرُ te سُبْحَانَ Todos عَمَّا testimonially. e buy فَمِنَ السَّمَاءِ تَاكِضًا يَقُولُ سَحَابٌ مَوْقُومٌ كَذَلِكُم يَخُوفُ فَنَضَحُمْ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ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 فَإِنَّ كَثِيرَ أَعْيُنِنَا وَتَطْمِشُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينًا تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارًا